إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أحباد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين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 الذي لا يلقي الناس له بالا الذي لا يراعيه الكثير من الناس هو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وذلك لأن الوقت وعاء الأعمال أنت تعمل العمل في وقت ولن تكون في يوم من الأيام خارج الوقت إلا إذا مت. إلا إذا انتقلت إلى الدار الآخرة ولكنك في دنياك تعيش في أيام وساعات لذلك كان عيسى عليه السلام يقول الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكم ما يودع فيهما لكل شيء خزنة يودع فيها الأشياء الليل والنهار والأيام والليالي والشهور هي الوعاء الذي أنت تمارس فيه الخير أو الشر وبالتالي الوقت من مدارج السالكين وأنا لا أتصور من يريد العمل لدينه أو لدنياه يضيع الأوقات متسيبة بل سأقول كلمة لن تجد في الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين من كان مهدرا لأوقاته متلاعبا بها لن تجد ناجحاً إلا وهو يحسن التعامل مع الوقت ويستثمره ولذلك بدأ الهروي رحمه الله يقول باب الوقت قال تعالى والآية التي استدل بها قال ابن القيم تدل على رسوخه في مقام العلم استدل على الوقت بقوله ثم جئت على قدري يا موسى وما علاقة هذا بالوقت؟ لا يكون الشيء نافع إلا إذا صادف وقته الذي يحتاج فيه إليه وقد جاء موسى على قدر والبشرية في أتم الحاجة إلى بعثته وخاصة عندما بعث إلى قومه من بني إسرائيل ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية في أتم الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه ولذلك ثم جئت على قدر يا موسى وقوع الشيء في وقته أليق به أنفع وأجدى وأحسن ألا ترى أن الغيث إذا نزل بعد الجفاف فرح الناس به ألا ترى أن الفرج إذا وقع بعد الشدة سر به الإنسان وكذلك ثم جئت على قدري يا موسى وفعلا هو استدلال رفيع وعالي قال الهروي الوقت اسم لظرف الكون اسم لظرف الكون آه وهو, في وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معان على ثلاث درجات المعنى الأول حين وجد صادق لايناس سدياء فضل جذبه صفاء رجاء أو لعصمة جذبها صدق خوف أو لتله بشوق جذبه اشتعال محبة طيب هذا الكلام معناه أولا قوله الوقت اسم لظرف الكون الكون بالمناسبة من التكوين والوقت معناها الوعاء الزماني الذي تتكون فيه الحوادث هذا معنى الوقت اسم لظرف الكون لظرف الكون هو اشنو؟ الوقائع والأحداث والانفعالات والأقوال والإرادات والأعمال والأحوال كلها تقع في زمن ائتي لي بشخص فعل فعلا لا يمكن أن ينسب إلى زمن جيب لي زول عمل حاجة وما عندها زمن بدون زمن أكيد سيكون عمله يا بالليل يا بالنهار يا يوم السبت يا يوم اللحن يا الاثنين يا الثلاثاء وهكذا في زول له عمل ولذلك هو يقول بأن وعاء التكوين أي الوعاء الزماني الذي تقع فيه الأحداث هذا ظرف الزمان ظرف المكان الوعاء المكاني الذي يكون فيه الجسم أنتم الآن في وعاء مكاني وفي وعاء زماني هذا مفروغ منه فبالتالي الأجسام الآن في وعاء مكاني كل واحد منكم ينال حيزا عنده مساحة قاعد فيها وكلنا في وعاء زماني واحد لكن كسبنا تجاه هذا الوعاء الزماني وأحوالنا وأفعالنا فيه متباينة فينا الذي ينال خيرا وفينا الذي يكسب شر وفي الخير متفاوتون من المستزيد ومن المنقوص وأقول لك الآن في هذه الساعة هناك من يغني في مراقص هناك من يتعاطى مخدر وهناك من يترنح وهناك من يقتل وهناك من يزني وهناك من يسبح هناك من يمجد الله هناك من يقيم درسه هناك من يقرأ كتاب الله هناك من يصل رحمة كل هذا في هذه الساعة فقط الآن إذن هذه مسألة مهمة طيب لكن يقول ابن القيم والوقت في اصطلاح القوم. ويقصد بذلك علماء السلوك والتربية الوقت ما أنت فيه بعض العلماء يقول كأبي علي الدقاق يقولون الوقت ما أنت فيه الآن هذا وقتك ويقولون الفقير ابن وقته يقصدون بالفقير يقصدون بالفقير شنو؟ المفتقر إلى الله ونحن عندنا في الدارجية يقول لك الفقير والفقير يقصدون بذلك الشيخ المعلم للدين ده شنو؟ فقير لكن يقول الفقير ابن وقته وابن زمانه وهذا عليه ملاحظات فإنه لا ينسى الماضي فإن في الماضي عبرة وإن في الماضي دروسا ولا يلغي المستقبل إذ أنه لا بد أن ينظر إلى أمامه أيضا والدين لا يمنع ذلك لكنه يقصد أن همته متعلقة باستثمار الوقت الذي أمامه لا يبكي على ماضي مضى ولا يضيع زمنه في مستقبل هو لا يريد أن يفعل فيه شيئا واضح هذا الكلام ولا موضح واضح واضح العاقل ابن وقته ما تقول لي بكرة وكذا الليل أنت عملت شنو النظر إلى المستقبل جيد إذا كان فيما يفيد وفيما ينفع أما إذا كان لمجرد التمني والتشهي أو الحديث عن الماضي لمجرد الفرار من الواقع أو من باب التحسر ومن باب الندامة فقط دون أن تولد فيك طاقة أو تشحذ فيك همة نحو المعالي ونحو الفضائل فإن هذا لا قيمة له لا تبكي بكاء الذين يقفون على الاطلال قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحوملي إنما أنت ابن وقتك همتك متعلقه بإعمار الوقت الذي أنت فيه الآن طيب قال الشافعي رحمه الله الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعت وهذا كلام جيد الوقت سيف نحن نهدر الأوقات في كثير من الأشياء التي لا تنفع و. يعني في اشياء في فايده لكن في اشياء ليس فيها فائده الناس بتونسوا يعني بتونسوا دي فيها فايده دي فيها فايده لو انا ما فيها فايده ونس بس كده لا بقول الله قال والرسول قال ولا حاجه بس يضحك ويتونس ويقهقه دي فيها فايده واحد بحلف الكلمات المتخاطعه والله تعباني خلاص يقول لك عكس كلمه النار النار اتعرف النار كويس قال عكس كلمه النار اسالك انت قاعد جبه يقول لك عكس النار شنو داير تكتبه كلمات متقاطعة والله في ناس متخصصين في الكلمات المتقاطعة. كويس. ده فيه فائدة. يا أخي شغل المخ ما المخ في أي حاجة تانية يا أخي. يا أخي بالكلمات المتقاطعة يا أخي يضيع زمنه. وآخر. شوف في الفضائيات بيتفرج في فيلم. بيتفرج في فيلم. ده فيه فائدة. واحد يمشي الاستاد المباراة الساعة 9 ولا كم هي المباراة بيدو أكم تمانية بيخش الاستاد كم. خاصة في مباراة القمة أربعة وخمسة وشنو يا أخي والله أنا الجزول ماشي ساعة حداشر ظهر قال لي في مباراة والتناس قال لي, لي, لي, لي بعدين المساء قلت أنت ماشي من حدثة ما لك قال لي أنا ما نلقى مكان حداشر ظهر قال لي أنا ماشي من المواصلات دلو ما ماشي من حداشر ما بلقى محل شفت فديري قول لك شنو ناس بضيعوا أوقات والله العظيم حتى ولو سلمنا أنها وهذه نقطة حساسة عند أهل السلوك والتربية لو سلمنا أنهم يضيعون أو ينفقون أوقاتهم فيما يفيد أما وإنهم لو ضيعوه فيما يفيد مع وجود ما هو أفيد منه لكانوا مغبونين ولكانوا آثمين يعني في زمن واحد ممكن تعمل حاجتين واحدة مفيدة واحدة أشد فائدة تعمل ياتا تعمل الأشد فائدة والمفيد تخليه لتعمل ما هو أفيد منه هذا هو الاستثمار الأمثل للوقت وللزمن قال الوقت سيف فإن قطعت وإلا قطعت وأخبروه وعلموه ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ده برضو كلام صحيح 100% ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل يعني الإنسان وهذا كله راجع إلى الفراغ ابحث عن كل صاحب معصية ستجد أن من وراء المعصية فراغا إما فراغ في الروح والفكر ما مليان فما وجد شيء تسلى به وإما أنه فراغ حتى في العمل لا يوجد شيء يعمله وبالتالي هذا قوله يقول ابن القيم معلقه يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علوهما قائلها طيب قال ابن القيم وقال بعضهم في الوقت الوقت هو ما يصادفك من تصريف الحق لأقداره سبحانه وعندها انت مستسلم لاقداره يعني وقتك ان تسلم نفسك لله ليفعل بك ما يريد باقداره اعترض ابن القيم اعترض والله لكن اخوان ابن القيم ذو الفهم الكلام ده فيه عوجا الهروي يقول او غيره يقولون الوقت ما يصادفهم في تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لانفسهم قال ابن القيم اذا كان هذا في بعض المواطن يحرم يحرم ان تفعل هذا في مواطن الامر والنهي والطاعه والشرائع والدين الله قال لك اعمل كده ما تقول أنا, محل ما انا واقف واقف تخالف ما انت عليه ولا تستسلم للشيطان ولا للشهوه ولا للنفس انما عليك ان شنو ان تصارب هذا ولا تستسلم هنا قال ابن القيم إذا كان الاستسلام الكامل للأقدار يحول دون القيام دون القيام بحقوق الشرع فإن هذا انسلاخ من الدين بالكلية ما تقول لي أنا سكران لأن الله دايرني أسكر وأنا ما مشيت الصلاة لأن الله ما أراد لي أجل الصلاة وأنا ما عبدت الله لأن الله ما دايرني أعبده هذا كفر وضلال وخروج من الدين بالكلية لذلك كلام ابن القيم موزن كلام دقيق موزون قال وأحيانا يكون نقصا فإذا كان هذا الاستسلام سيفضي إلى ترك القيام بالنوافل والطاعات التي هي مستحبة كان نقصا أما إذا كان الاستسلام لاحكام الله القدرية من البرد والجوع والفقر والغنى التي ليس للإنسان فيها يد عليه أن يسلم نفسه لله في كل وقت وأن لا يعارض أقدار الله التي تجري وحتى هذه إذا استطاع أن يعارضها بغير ضجر إنما يمكن شخص جعان ممكن يبحث عن الطعام بل يحل له شرعا أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد به جوع وإذا كان عرشان إذا جاء البرد يعمل الشر يقول ربنا جاب البرد يتغطى ويلبس ما يليق بذلك من الأغطية ثم بعد ذلك إذا جاءه ما جاء لا يستطيع أن يغير في ملك الله ولا تقديره ولا أحكام الله شيئا وهذه اوقعت الأمة في سلبية قاتلة أنهم ينتظرون تدخلا الهيه ليحسم لهم اعداءهم ولا يريدون أن يبذلوا من أنفسهم شيئا والله يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولما لم ينتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فبالتالي هذه هي المسألة ركز عليها ابن القيم رحمه الله تعالى طيب قال ابن القيم كلمة لطيفة جدا إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت والله يا أخوان الكلام ده والله يوزن بالذهب إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه بالوقت ليش راح يقولوا كيف يا الناس؟ اذا دا حس اشرح اقول بالله وأقول من اراد ان يسير الى الله دون ان يستفيد من وقتي فانه لن يسير الى الله باختصار ثم اقول من اعانه الله بالوقت يعني اعطاك الله بصيره ترتب بها الاولويات وهذه مشكله عند كثير من العباد ماذا يفعلون تختلط عليهم الامور الصدقه ودار تطلع صدقه يطلع وين ادي أمنه أقرباه طيب أنا اوريك المحق أقرباه حالة ميسورة شوية لكنهم برضو محتاجين وزول فقران جدا لكن ما من أقربائه ادي أمنه هذا محق يحتاج إلى فقه عالي ويأتيك العون والمدد من الله بالتوفيق وقس على ذلك تجد شخص يريد أن يصلي صلاة الضحى وهذا جيد لكنه ربما لو صلى صلاه الضحى لفوت جنازه كان يمكن ان يشيعها ايهما اولى ان يصلي لنفسه ام يشيع الجنائز مع الناس وهكذا اذا من وفق للسير الى الله اذا اراد الله بعبد خير اعانه بالوقت اعطاك بصيره لترتيب الاولويات في وقت محدد العبادة في الوقت المحدد لا تحتمل غير عبادة واحدة وإلا في الجمع أو لا من الترجيح يعني أنا ممكن أعمل ده وأعمل ده أصلي الضحى وأحصي شنو؟ الجنازة وإذا كنت بصلي الضحى ثماني ركعات أصلي كم؟ ركعتين وأدرك الجنازة ولكن احيانا أنت تكون في عبادة واحدة وهذا يحتاج إلى فقه عالي وقد ضربت لذلك مثلا مرارا وتكرارا بجريج العابد الذي كان يصلي نافلة فنادت أمه يا جريج يا جريج بين وبين نفسه في سرعة حسم الموضوع هو واقف في الصلاة ربي أمي ربي أمي قال ربي صلاه أمي صلاه أمي قال صلاتي فبدأ يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإن جريج لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه لأن إجابة الأم فرض والصلاة التي يصليها نافلة والفقه يقول أنه يقطع الصلاة ومقياس غير صحيح ربي أمي ليس كذلك إنما مراد ربك أن تجيب أمك إنما مراد ربك هنا أن تجيب شنو أمك لذلك جاء هشام ابن حسان الكوفي رحمه الله إلى شيخه الحسن البصري وقال يا إمام إني أحضر درس بعد صلاة العشاء أحفظ فيه القرآن وأتعلمه وأمي تحب ذلك أم شنو؟ تحب ذلك وأنا أنصح كثير من الأمهات الذين يرون ابنائهم على استقامة أن لا يصدوهم وأن لا يمنعوهم وأن يعينوهم ف... وأمي تريد ذلك وهي تحب أن أتعشى معها واحيانا أتأخر في التحفظ فتنام دون أن تتعشى ولا تتعشى حتى أعود ولو ما جبت نوم وإني أكره أن اوقظها أيهما أولى أحفظ القرآن وأحضر الدرس أم أتعشى مع أمي إخوانا ده ما ما قلت امشي أمشي المشوار ما قلت لك أمشي المشوار بس ذا تتعشى معك عشى والله الواحد فينا يقول بلاحس هذا موضوع والله في يقول له أم ذاته يتبعدك بعدك ولا شئ يا أخي العشاء لما لك حصة من من أي واحدة وأدك له قال له تعشى مع أمك لان تقر عينها بك خير لك من حجه تطوع وهذا من عظيم الفقه ولذلك يقول ابن القيم الناس حيال الوقت على اربعه اقسام والله هذا كلام درر درر القسم الاول اصحاب السوابق السوابق مش الناس قبل كده عندهم في نهايه الجرائم لا أصحاب السوابق الذين دائما قلوبهم أبدا فيما سبق لهم من الله ودائما يقفون مع الأزل والقدر المكتوب المفروغ منه دائما همهم مع السابق ويقولون عندهم مقولة من اقصته السوابق لم تدنه الوسائل من أقصته السوابق لم تده شنو لو طبنا كتب لك انت شيء ثاني كان عملت شنو شنو سعد؟ اي وسيلة تعملها ما بتسعد هؤلاء اصحاب من يقفون مع الزمن الذي مضى فهموا كله وربما هذا الفكر بعضه صحيح لكن اذا عطلك عن الحاضر وعن المستقبل كان مذموما وهذا عين الجبر وهذا عين شنو الجبر القسم الثاني اصحاب العواقب أصحاب العواقب يبدل شنو؟ مهم ثلاثة السوابق والعواقب والوقت والحق إما أصحاب السوابق أو أصحاب العواقب أو أصحاب الوقت أو أصحاب شنو؟ الحق وبهذا يتبين أن الوقت المعني هو حادث بين زمانين زمان مضى وزمان شلو سيأتي ده وقتك وقتك أنت بين حصا أنت في الزمن اللي أنت فوده ألفات ذلك معنا الطريقة ترجعه والجايدة ما عندك في ويد. فبالتالي انظر إلى هذا الكلام الرفيع سوابق وعواقب ووقت وحق أصحاب العواقب فكرهم مع الخواتيم خايفين خوف شديد الجايدة يقول لك الفات ده بس نحن الله يستر في الجايين قدام ربنا يستر في القدام برضو عندهم فهم والله يا إخوان العواقب والتفكر في الأمور مهم لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم والابن القيم كلمة لطيفة لطيفة جدا يقول رحمه الله لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات تحولوا لك الا بالله لا يغرنك خلي الدين ما تقول أنا حجيت أنا صمتة أنا بقوم الليل أنا حافظ القرآن أنا كذا والله تعدم هذه الأمور وربما لا تستطيع أن تموت وانت مسلمة لم يقل صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به إذا كان هذا دعاء سيد المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين دعاء سيد المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين ولم يقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا يقرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات الله أخوانا من القيم ده. كلام غير يهز فعل الكلام عالم عالم عنده إخواننا ابن القيم لا يتكلم بلسانه يتكلم بقلبه هذه ميزته ابن القيم لا يتكلم بلسانه إنما يتكلم بقلبه كلام اللسان يحسنه كل الناس جيب أي زول والله ينضم لك نضم كويس جيب واحدة متبردة في الشارع ده قل لا حدثيني عن مزايا الحجاب وخاصة كان في مكروفون وفي في كاميرا والله تنظير التنظير تقول لك كلام تقيل طيب مالك انت شوف اخوان دار اديكم حاجة حاجة تربوية مهمة جدا الذي اقتنع به ان الناس لا يفقدهم علم الحلال والحرام انما يفقدون الايمان العميق واليقين الراسخ الذي يحملهم على اجتناب الحرام ائتني بمسلم لا يعرف المحرمات الظاهرة اتيد مسلما يقول ان الزنا حلال في بيعملوا بالدس كيف يقولوا حلال في زول قال الخمر حلال من المسلمين فيزول قال عقوق الوالدين طيب فيزول قال الإساءة إلى الجيران أمر حميد فيزول قال أكل أموال الناس بالباطل وأخذ الرشوة جيد لكنهم يفعلونه ولإرضاء أنفسهم يلتمسون المعاذير لهذا كيف؟ إجيزول داير فتوى عشان الفتوى دي تقع زي ما هو دائرة يحكي لك كلام تقيل أول حاجة أقول لك قبل سبع سنة يا زول هاي كده لك الفتوى هاي قول لحصة قبل سبع سنة خلي وريني حصة حصل شنو يقول لك قبل سبع سنة أنا اتزوجتها وبعدين أهلا ما كانوا راضين يا أخي أنت طلقتها أي ما بحلك في النهاية لا ولا طلقتها يعني ده عاد الطلاق ما يقع ولا كيف يعني يقول لك وعندي منها تمانية والله كان بيقول تمانين أنت ما كنت شايفون التمانية دين لما طلقتها كنت ضهبان التمانية دين ما كنت شايفون جدا معين وكنت قلت لا طلق يحكي لك كلام كثير انت عارف هذا الحرام الحرام ده الحيوانات بتعريف القطه أو الهرة لو أنك ألقيت لها شيئا تأكله من لحم وقفت في مكانها وأكلته أما إذا دخلت المطبخ لوحدها فإنها تحمل اللحم وتجري لقدتكم كريسة قاعدة تأكل في اللحم راجي الناس جواب العكاكس دي كريسة عقل هذه كان عمرت كذي حقه ودوات تجان الماح في كريسة بتعمل كذي الكريسة ذات عرفا الحلال والحرام الحلال بتأكله جنبكم والحرام بتشيره الجمجارية ياخر الكريسة تعرف انت تعرف واحد يقول انا ما نعرف ما عارف كيف الكنيسه عرفت يا أخوان الكلام صح هذا ما صح الكنيسه اللي خشل براها المطبخ بتعمل شنو تشيله تقوم جارية تبشي تاكل بعيد وفلو رميت نفس اللحمة انت براء تجيف جنبك وتاكل تقول لي قال الله يا شيخ دا قال أنا ما عرف الحلال من الحرام الحلال بين والحرام مبين ما تلعب خليك إنسان جادي في تدينك فبالتالي في أصحاب العواقب الذين يخشون العواقب وأقول لك شيء حتى, حتى الدنيا لا يغرنك هذه قاعدة تصلح للدين والدنيا لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات حتى الدنيا تعمل عمارات وتعمل وتعمل تقول أنا خلاص ثاني ثاني خلاص ما بفلس والله يجي فلس زي ما حصل حاجة لا يغرنك شنو والله هذه قاعدة تصلح للدين والدنيا صحيح طيب يقول ابن القيم كم من الربيع في دنياك ما لقيت نورت أشجاره وتفتحت أزهاره وزهت ثماره ثم تبدلت أحواله وتغيرت مصائره حصل ما حصل وهؤلاء فكرهم مع الوقت القادم يخافون من النهايات وأصحاب السوابق فكرهم مع الوقت الذي جنوا سبق في إلى أمد بعيد ينظرون إلى الأزل الذي لا يمكن أن يتغير أما أصحاب الوقت لم يشتغلوا لا بالسوابق ولا بالعواقب إنما اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم فيه من واجبات وأرادوا أداءها يقول ليك أنا لا تحدثني عما مضى ولا عما هو مستقبل المستقبل بيد الله انا لا أملكه ولا أغيره والذي مضى لا يمكن أن يرجع دعونا نستثمر حاضرنا وواقعنا أيهم أفضل السوابق ولا العواقب ولا الوقت أصحاب الحق الذين يقولون نحن لا نقف مع الوقت نقف مع مدبر ومصرف الوقت مراده وأمره وشرعه وحكمه والله يريد دي الكسح الشديد يخذ كلام تقيل يقولون قال القيم دخل الجنيد رحمه الله أبو القاسم الجنيد دخل على سري السقط فقال له كيف أصبحت فقال ما في النهار ولا في الليل ليفرجوا ما في النهار وما في الليل ليفرجوا فلا أبالي أطال الليل أم قصرة بس كده ما عندي في شغله كان يقول له شنو يقول له شوف كلامه والله كلام رفيع قال له أهل الليل ولا النهار أفضل قال أليس عندكم ربهما رب الليل والنهار أليس عندكم ربكم؟ رب الليل والنهار؟ قال ابن القيم يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات بل هو متعلق بالذي يقدر الليل والنهار ويحسبه يتأمل في عظمه هذا التقليب وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بدأ ابن القيم في شرح كلام صاحب المنازل والله يا إخوان منزلة الوقت أعتبرها من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين بل هي من الخلاصات خلاصة الأمر من استثمر وقته فيما ينفع ويفيد وفق أحكام الشرع بترتيب الأولويات عرف ما الذي يجب عليه في كل وقت فقام به خائفا من الاعواقب غير عامل لمكر الله نادم ومتحسر على ما فرط من الماضي ليدفعه لفعل الخير متعلقا بربه جل وعلا ومراده وشرعه ومحابه كان من الناجين وان هذا هو الاحسان وهذا هو الاحسان أن توطن نفسك على ان لا تضيع وقتا ما ادري هل قصصت عليكم قصه سفيان الثوري الذي ظهرت عليه مخايل النجابة وعلامات القيادة والعلم منذ الصغر الذي يقول ولو رأيتني وعمري خمس سنوات وطولي خمسة أشبار ووتي كالدينار ونعلي كأذني فر وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمري بن دينار أجلس بينهما كالمسمار كأني جذوة من النار قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحبرتي كاللوزة إذا دخلت المجلس قالوا وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير كان أبو إسحاق السبيعي إذا رأى سفيانة يقول وآتيناه الحكم صبيا ويشير إليه قال الثوري ما خالطت منذ صغري لعابا زول بلعب كثير بضيع زمنه ما عندي معه علاقة وما بضيع زمنه عشان كده بيجعله فبالتالي اقول بان استثمار الوقت لا شك لا يوجد شيء انفع منه في استثمار الوقت لا يوجد شيء في استثمار الوقت مع بصيره يا اخواننا في شو تلقى مضيع زمنه كله في نوافل ومقصر في فرائض وواجبات هذا لا ينتفع والله عليك ان تركز على اللب على الاشياء التي اجرها شنو عظيم وثوابها شنو جزيل وقيمه الشهيد في سبيل الله وقته الناس ما قاعدين يتكلم عن المسألة اللي بيتشي من العمق الشهيدة لماذا صار شهيدا لأنه شهد بالدم أن الدين اغلى من دمه ونفسه في ذلك في المحكمة بيشهد ده شهيد ما بيخشمه بيدمه إن الدين أغلى منه ومن حياته بعدين الشهيد عنده ميزه والناسبة الشهيد اختزل الوقت في لحظة لكنها نافعة ويعطيك على ذلك مثالا الناس اخوان ركزوا ده مثال عميق عندنا اخوين او صديقين او صاحبين الاثنين ماشيين مع بعض بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا قدر بعض عدد الركعات قدر بعض عدد الصلوات قدر بعض على اي حاجه قدر بعض لما نوصل عمره ثلاثين سنه واحد قتل في سبيل الله والثاني عاش على ذات النهج والنمط عابدا ذاكرا حاجا معتمرا تاليا خائفا من الله محسنا متصدقا عاش الى ان بلغ الثمانين عمر بنكم اه ثمانيه سنه افترض انهم كانوا ماشين مع بعض العمل العمل زود في خمسين سنه ده لو كان, حي كان حيعمله اختصر الخمسين سنه التعدات في لحظه واحده بس فقتل شهيدا في سبيل الله بالله الشهاده دي هينا اخوانا الشهاده دي هين؟ يا هذا كلام تجيب اخوان انتم مستوعبين المثل ده مستوعبينه مستوعبينه ما هو طالما ماشي سوى الثلاثين سنه معناها لو كان حي ما كان حيقصر هو بقى شهيد ثاني ما يجيب شوف ثاني خلاص بيجئ في عل الجنان لماذا أعطي على الجنان في لحظه لانه اذا قارناه باقرانه وانداده فانه اختزل كل الذي فعلوه وهو خير ان شاء الله واجر وطاعه واحسان ان شاء الله اختزله في لحظة فقتل شهيدا في سبيل الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله سبحانه طيب فإذا الوقت ينتفع به الانتفاع الحقيقي بأنك تملأ وقتك بالطاعة إخوانا ما تضيع زمنك ما تضيع زمنك يعني فيزول جن يصطاد سمك يمشي يخش المركب دمين الصباح ما بيمروا الا العشاء بيصلي جوا المركب ده وقاعد كمان ما بطل ما حرض لكن ما تخليها كل اسبوع خليها في السنه في السنه مره او شنو او مرتين ده ما وقت الله بيسالك منه هو مباح لكن كان يمكن ان تستفيد منه وان تنتفع منه فيما هو افيد ولعل الترويح عن النفس ايضا إذا كان بنية أن يعود الإنسان إلى الطاعات بهمة ونشاط أقوى لا بأس لذلك قال سلفنا الذين لا يضيعون الأوقات قال معاذ بن جبل إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي النوم ده ما دا يضيعوا مع ان النوم ده أي بنوم الكفار المسلمين الحيوانات الكون ده كل ابن بالمناسبة الذي لا تأخذه سنة ولا نوم واحد هو الله جل وعلا فإن معاي ولا ما معاي فبالتالي حتى لما يأتي ينام يقول اللهم تقبل مني وينوم لماذا؟ لأنه يناب بنيه أن يقوى على العبادة أن يقوى على الطاعة وهكذا طيب يقول صاحب المنازل الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معاني ذكرناها في الأول المعنى الأول حين وجد صادق طيب الوجد مر علينا يا إخوان ولا ما مر علينا أه؟ مرة ولا ما مرة طيب ما الوجد ما هو الوجد الوجد ما يصادف القلب من واردات الزوج بيكون واج يعني عند وجد بيكون منتشي ما طوالدة بيجيوا لحظة كده ما يصادف القلب من واردات فهو يقول الوجد الذي يأتي على القلب في صدفة وصادق غير متكلف الوجد اذا تكلف لا قيمه له انت لو قاعد تتكلف الوجد الوجد يدجك ساعه ايمانيه لحظه ايمانيه انت تلقى نفسك شنو في صدق وفي صفاء قال يكون متعلقه ايناس ضياء فضل يا سلام ايناس ضياء ايناس ضياء فضل إخواننا في حاجه مهمه جدا الاناس ليس الرؤيه بالمناسبه الاناس ليس شنو الرؤيه فقط ترى منظرا تنقبض منه وقد ترى منظرا تجري منه وقد ترى منظرا تبكي منه وقد ترى منظرا تشمئز منه إذن ما الإناث؟ الاناس أن ترى منظرا تستأنس به ولذلك قال تعالى عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا لم يرى مجرد نار نار لكنه أحس بميل إليها وبجذب نحوها وما خاف منها فذهب إليها فالإناس رؤية شنو رؤية الفضل لكن الفضل ما الفضل إخواننا الفضل ما يعطيك الله بغير استحقاق منك ذلك يعرفه ابن القيم ابتداء النعمة شنو؟ ابتداء شنو؟ النعمة وإن كان ابن القيم لطيف يقول وما من نعمة إلا وهي منه فضل ما في حاجة مستحقه ورين المستحق شنو قل لي دا فضل من الله أدانا مستحق وريني كلك من أولك إلى آخرك فضل من الله لكن السوء أن لا تستأنس بالنعمة ان تنقبض منها كحال من رزق ببنت واحد الله يدبد يدس من الناس يكفل التلفون وما يكلم الناس يقول انا الناس راجل اها ولدت ولا ما ولدت ما يجيب خبر لي زول. عارف ليه لانها بنت البنت انت لاقي ياخي حقو تستانس وتفرح لانها من الله بل قال القرطبي في تفسير قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا قال إن من يمن المرأة أن تبكر بالبنت لماذا؟ لأن الله ذكره أولا يهب لمن يشاء ما قال إناثا وهذا من الاستنباط استنباط لطيف قال إن من يمن المرأة أن تبكر بالبنت يا السلام وفي التنزيل لما قتل الخضر الغلام قال تعالى عنه أبدلناه قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة قيل بدله بجارية وبنت لأنها أحن على والدها البنت بتحن على أبوه أكثر من الولد بالنسبة الولد طبعا يطلق على الذكر والانثى لكن اصطلح عندنا ان الولد لمن للذكر البنت تحن على ابيها اكثر من الابن كده شوف خلي الأب يعيا الولد يجي يقول له يابا اصبحت كيف ويمشي دايرين تشيط جيب فعلا في دي بيجيها الرشيطه تجيب عليك ودريبات نبقص معك وبيسوقك في العربيه لكن البنت اللقاء قاعد فيك رعينه وتمسكه وتعصر لك ورعينه وتمسحه وكل ديوات تتخلت ايده فوق راسه يا با أصبحت كيف يا با يا أخي خيرا منه زكاة وأقرب رحمة رحمه يعني فبالتالي في ناس ما لاقين يجب كده قال يهبوا لمن يشاءوا إناثا بدأ بشنو وسبحان الله قال ليك فيما يتمنى الإنسان قال تعالى زين للناس يحب الشهوات من النساء وشنو والبنين ما دخل شنو البنات لماذا؟ لأن هذا ما تريده النفس لكن ما يريده الله قدم الأنثى على الذكر فبالتالي يعني إخواننا يعني لا ينبغي لأحد أن يضجر من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى انعم بها عليه أبو حمزة كان رجلا كان أبو حمزة كل مرة تلد زوجته بنت حتى بلغت خمسا أو ستا وحملت في السابعه في ناس بيهددها يقول لها كان جاد بنت بطلقك يا أخي الشدة همي تجيبه من ساعة قشر ولا كيف الشدة الشدة ما تدلع ربنا يعني تسوي من يعني الشدة يغيرون كيف كيف كيف كإنها هي عندها سلطان المسألة في السابع ده بس من بره سأل من الحو... برا ما دخل الحوج ذاته قال لي جابت بتزعن ومشى وبيقع عند الجيران وما ذهب إليهم نهائي الأنف يوم من الأيام تلاعب بنتها يعني كما يفعل كثير من الآباء والأمهات بنج... يعني نجزها كنت لاعب بنتها قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نزل البنينا قال ماذاك ما ذاك بأيدينا إنما نعطي ما زرعتموه فينا الشتل شتلك والبذر بذرتك فبالتالي أقول يعني بأن هذا من الإناص وكأنه يقول هذا الوقت وقت وجد لماذا؟ لأن صاحبه متى جاءه الوجد لأنه رأى فضل الله عليه ورأى العطاء الذي لا لشنو؟ لا يستحقه أي جذبه لهذا الإنس ولهذا الوجد أو لهذا الوقت الرجاء الصافي والرجاء الصافي أن ترجو ربك لأنه ربك ليس لأجل معاوضة بينك وبينك ليس بينك ولمعاوضة إذا أحسن عنك بذلك ما قاشر قال حين ولد صادق كويس؟ هذا الولد يتعدق بإناس ضياء فضي آتك استأمس برؤية الله عليك حصل لمن الذي حصل بغير استحقاء. ثم هذا الإيناس يولد فيه كوجدًا. خاصه إذا كنت ترد الله وأنت متعلق به. طرد من طيب مثلا قال دخلت يومنا على بعض أصحابي. وقد حصل له ود أبكاه. حصل له ود أبكاه. لم يوجد لي أبكاه. سألت عن ذلك. قال لترد ما من الله علي من السنه ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الرافضه وموافقه العقل الصريح والفطره السليمه لما جاء به رسوله فسقط لذلك حتى افاد تأمل الظلام وتامل مدى هدايه الله له وقيمه ذلك وتعظيمه لهذه البلاد طيب او لعصمه لماذا يجب صدق يكون هذا صحيح فإن الوجه إما افضل من افضل من افضل صدق افضل صدق قال افضل من كما من افضل الكلام افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل الشوق قد تحدثنا ان الشوق اثر من اثار المحبة المحبه اذا الشيء شديد اشتقت اليه طيب هذه الدرجه الأولى وهي متضمنه كما قال ابو في الخوف والرجاء والمحبه وهي التي تعين على عباره الوقت فمن رجا الله سعى طاعته ولم يفرق ومن خاف الله سعى لسد الخلق حتى لا يفضل ومن أحب الله بمجرد شيء يؤمن به وقت أفضل نتاعة الله وهي كتب رحل عبودية أي لا تقوم العبودية إلا على خوف وغياءه ومحبه والمعنى الثالث اسم لقريق سابق اسم بطريق إنسان يسير بين تراكم وتنظره لكنه إلى التمكن ما هو الحال ويلتفت إلى العلم فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين فبلاؤه بينهما يذيقه سبودا طورا ويكسوه عبره طورا ويريه غيرة تفرق طورا يقصد هرمي أن السالك إذا يسير بين حال ايه الحال موقفه لان سلطان الحال تقوم يعني انت تذوق حلاوه الشيء الهرمي بيعتمد وهذا ما الخلاف بين القديم وبين الهرمي الهرمي بيعتلهم ان العلم تلوم لان العلم كل مره يزعزع غلط صح حرام حلال اما الحال ما فيه حلال فيه حرام الحال يجعلك متعلق بالله فقط ما في ثم الحالة والحرام والمستحبات كلها تفعلها والمحرمات والمكروهات ما في درائعات كلها تتركوا لأنك متعلق بها هذا كلام من؟ كلام غوي. رد عليه الملقيم يعتبر الملقيم أن هذا نوع تزهيد في العلم بل يرى الملقيم أن العلم هو الذي يحمله على حسن السنة والتعلق منها ويرد الطيب ان اي حال لا علم ولا مرجعيه له من كتابه وسنه حاله وربما تفضي بصاحبها الى الله فاطلب ما تدخله لله فاذا لا تفعلهم ولا تفعلهم ها فلا يقول بعض الناس من ما ذو لله يجربه. بخلج بخلج قال أبو الحديث، قال ما المندن، الحرام، سنة الوضوء ثمانية فرائد الوضوء ثمانية سنة الوضوء عشر اركان الصلاه الأربعة هكذا؟ هذا يقول لك، افعل ما يفرزبك إبا الله قال ابن الطيب المتأخلي إما أن تكون لعوحانية عالية وبعيدا عن العلوم وإما أن تكون عالية وجافيا عن الروحانيات. قال ابن الطيب وكلامهما والصواب حال حالكم لمن الصحابه الأوائد الذين كانوا يتعلمون العلوم الشرعية المؤصله مع روحانية عالية بل علومه تساعده على هذه الروحانيه العامه رايت نفسه طيب ابن القيم الاخر يقول الصلاة ان تتعلم واذا تعلمت علوم محضه بجد صوت حافز كده فرايه الله كده السنن كده وتجاوز والمراه الله تقول الفقه كده والميراث والنسل لكن بعيث العبادات بعيث الأداء بعيث الررحاميات بعيث السشعار المعاني القرية والروحية العالية هذا ما يستطيع لأن هذا العلم إنما هو وسيلة لتعليق التهم لله فيكون هذا العلم اشتغلت الوسائل عن الغاية والصواب أن تتخذ العلوم مطايا لتصل إلى غايات العظيمة التي هي منتهى مراد السالكين القرب من الله عز وجل واضح المواضح طيب والمعنى الثالث وهذا الاقتصاد الكريم يقول الهروين قالوا الوقت الحق أرادوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق وهذا المعنى يسبق على هذا اسم عندي لكنه هو اسم في هذا المعنى المهم كلام الهروين هنا قوي وخلاصة، اسمعوا هذا الكلام خلاصة هنا في الكلام الأخواني يعني متين تركزوا معكم، أحدكم خلاصة يقول له الهروي، النساء لكم وقتاً لدي أنت فيه بالنسبة لوقت الدنيا لا يمساهم شيء فوقتك بانت فيه الآن الآن انت جاءت الدرس لك بساعة ساعة, ساعة. كنت لأكبر كبير متفاوتين ثلاثين أربعين خمسين قول عمر خمسين الساعة في عمرك يساوي وعمرك من أوله إلى أخي ماذا أنت في عمر الدنيا يساوي قال كل ذلك لا يساوي بالنسبة للدوام الإلهي شيئا عمرك وعمر الدنيا وده كله. لا يساوي بالنسبة لأولية الله وللخطوط الشيء على عجيب طيب يبقى إذا كان الدهر والزمان والوقت لا تبقى بالنسبة سبحانه وتعالى في أنت لا تستطيع أن تجعل لوقتك فيه إلا لإرغائه فوقتك الحقيقي ما ارضيت به ربك ولو أنك كنت ساعات من وقت السحاب، ما بيك ربك ربما كان هذا أقوى من الدنيا كلها لعنة أيامها بالنسبة لك الأن تتنام أفضل وفي حالة شك الحجر عن لكن يقول بعض الناس يقول يتناعش النخطر في الله وهذا يعني اتحاد الزمان والمكان مع الله وهذا كفر مغلال لكن الذي يقيم يقول وهذا من انصافه الذين تحدثوا عن فناء يتحدثون عن فناء في نفسك انت في نفسك سلي كل شيء لكن في الظاهر والحقيقة ما هناك فاني فأشياء ممتونة لا مدى دون هيئه الأمر في الأمر ممتونة أو ممتونة؟ وعلى الحقيقة أنت الثانية أنت غير موجود لأن وجود ينتهي بشيء؟ بالموت، فالقول بأن الإنسان يقول ما ثبت في الوجود إلا مرة، فيرى أن كل الأشياء محدثة صار في الله وأن كل شيء صار ربا هذا كفر وزندقه وظلام وإرحاق ألا إذا قصد بأنه في نفسه ينصد لكنه يرى هؤلاء الخلق فانون أنه يفنون ولذلك هو لا يبدو إليه لكنه يعمل فقد فني الخلق في نفسه وكله في الحقيقة يعاملك ويتكلم معه ويميز بينما هو خالقه ويزن بين خالقه ويسلك وبينما هو مخلوق هذا خلاصه كلامنا يقول ابن هذه النظر المحرم تولي بانك تحتاج الى ولايتين تحتاجين الى ولاتين كان عيسى عليه السلام كما يقول كما يأفهم في كتاب سبيل المرحلة يقول الحواليين إنكم لن تركم من تستمرين حتى تكون لغطتين شوف كيف تعني الضغطتين قال يولى الضغطتين المطرق الأولى هو الأولى الطبيعية الحيوانية المشتركة تستطيع فيها جميع الخلايا التي يولد وهي ملادة من مشيمة أباك والولادة الثانية من مجريبة الضرع يخرج عن فرعه يخرج عن ماءه ليغيّر نمط حيائه بالفراميين والبعض وهذه ملادة الأعظام ملادة الروح من بين برافل الشن لتتسامع روحك على الشروع وتكون بذلك قد مليبتشن مرتين. المرة الأولى يشترك فيها دمع الخلق، والمرة الثانية هي التي نحن نتحدث عنها. دخل القادم بمدار السالكين عن منزلة الصحاء وإلى ذلك نكيم. استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.